ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإفم والعدوان ومعصية الرسول؟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 أوكحيك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لو لا يعذبون الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبكى المصير الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالاسم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون إن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 إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشدوا فانشدوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير